إن الليلة ليلة الحزن والأسى ولنا فيها مأتمان مأتم عام لكونها ليلة تجرى صبيحتها عملية بتر جديدة لجزء عزيز من جسد الأمة الإسلامية فيما يسمى بانفصال جنوب السودان ما يعد الحلقة الأخيرة من سلسلة مؤامرات مؤامرات حيكت حول أكبر دولة أفريقية ومأتم خاص بسبب وفاة أخينا سيد بلال رحمه الله تعالى قد يظن لأول أهلة أن الحدثين منفصلان لكن الحقيقة أن بينهما رابطا وأن انفصالا جزء من الأرض لا ينفصل عن انفصال روح إنسان عن جسده